من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذواها ذرونا نتبعهم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قالوا يوم قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا